الزجاجة كأنها كوكب دري يقدم من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد ولو لم تمسس هنار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شیئ عليم فی بیوت اذن الله أن ترفع ویذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال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 حساب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب ضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أو كظلمات في بحر اللدج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات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 جِسَّ حَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطُنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يأتون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 بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتمع تَخِفْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ